ما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإننا على أن نريك ما نعدهم لقادرو ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ان يحضرون حتى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 حساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئ خسروا, خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم So you are being angry with them They said, Lord, our God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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنَسَوْكُمْ تَمِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا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 فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ ومن يدع مع الله إلها وَمَن لا مَعَ اللَّهِ به أَخْرَجَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ الكافرون رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الكافرون وَقُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الله الله